فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لترسي <تصفيق> پيشو باسي ترسي خواهي پروردگارت کر بلا مهم لكم على كسانك دبستين دولان ام بوشي لا خواه بطرسين با خواهي جورا من خوش خوش بيستي من زياتر لترسي خوا. أمانة حالي بون الذين يخوّب رأكا مكساني كواضلا الذين يخوّح عالينين أي كذا كانوا هم آيات أنا شون رد كأنواع يخافون ربهم ولمن خاف مقام ربه جنتان يخشون ربهم وإياه يفرّحون فاتقون فلا تخافهم وخافوني أو هم آياتي باسي أو ذكى إنساني مسلمان لخوّب ترسيد في عمر يخوّع عليه الصلاة والسلام دفر من دفرمي أنا أخوفكم بالله وأتقاكم من الله من لها ان الأخوة هناك شيء يمكن ان يكون هناك ما يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون تو نصيحتي يمكن ان يكون هناك كلمه وياك ان يكون الله شيء الله كرة لأخوة بترسم. لأخوة بترسم فلانة ای ترسی خواه انسان داد جریاته ولی معصیت خوش ویستنی خواشه هان داد دبو طاعت خوش ویستنو ترس و کدو بالی بالندوان چون بالندو با بال اگنافرت مروزیش تنها با خوش ویستن یاتنه با ترس نتواند لسر رجای مست راست و مستقیم ریگاب بس خواهد خوش بیلینه ترسی اولا بل عمل صالح كان ده عملي خرافي شتزور ده بيت لولا ودي چاكه دكي بلام معسيه تو تاوانو خراپر زور دكيت بوچ کو ترسي خوا دي كترسي خوا شته بلام خاد خورج نويت اول تو بس خواد ده خرابگان ده جريته بلام کاری چاكلا هر دوشيمان بيويسته براج بويا الترغيب والترهيب رهبهه ورغبهه رهبت يعني ترسان الاخوار رغبتي يعني رجاي رحمتي اخواو خوج ويستني خاي برودجار دبي انسان مسلمان رجاي رحمتي اخوابك وخايي غوري خوش بي اوميدي بخوا زور بيت وهروها ترسي خاي برودجار شي زور بيت اما اوكساني كوادر البلاكانم اما نكساني شي عقلاني بعقلن كدرين عقلاني بعقل يعني اكو زاد وياك مصطلح هيك عقلي اقل من اقل نقل اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل عقلاني اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل جاءوك سانع عقلاني بعقل مركم بويا او جو رقصانه دكان اجا على القران ني اجا على حديث ني او جو على فلسفه ده خلق خلق بخوا بعلمي عقيده وكام بعد كأنما تناقضوا شر كيل بيني أندا، كام يمكن؟ هردوش علم شريعته وعلم دينه إسلامه، هردوش مبارك أبرا، هم لعقيدة فيوسته ضرورة، توشار زابته، هم علم تجويد علمك خزمتي كلام إخوادك أبو جوان برا عم بخوانيتهو، هردوش فيوسته براكيم من بيخوينا إن شاء الله، بلام جمانية دانية صلاصات عقيدة لا فيش تجويدها. mm <sighs>